وَلَيَرْبِكَ فَصْبِر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير لَأَرْضِ وَمَنْ خَلَقْتُ وحيدا وجعلت له 112. وبنين شهودا 113. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد 115. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 116. صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتابا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي قُلُوبِهِم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 فَسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ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 تقوى واهل